وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى اتَّخَذْنَاهُمْ مُصْخَرِيًّا أَمْ زَعَمْتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ وَأَنْتَ خَصْمُ أَهْلِ قُلْ إِنَّمَا نمنذر وَمَا من إله إِلَّا மூமீன் இல் ஈடுக்க رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العفار قل هو نبأ عظيم أنه عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق مبين بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فَسَنَذَرُ الْمَلَائِكَةَ كُتُلُمَ أجمعون إلا إبليس فاستكبر وكان من الملك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 ان خَلَقَ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخُرُجْ مِنْهَا عليك لعنتي கல فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم طالف بعز زَنْتِ كَلَؤُ غَيًّا نُم أَدْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَ كَمِينٍ غُمُ الْمُخْلَصِينَ